أُرِآنَ النَّ بِلِ وَمَا أُزِلَ عَنَ وَمَا أُزِلَ وَاسْمَ عِيلَة وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَاسْمَ عِيلَة وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَال وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا وشهدوا ان الرسول حق وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَقٌّ وَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ والله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم La tukoba taubau hum wa ula ان كفوا وما توهم كفوا فلن يقبل من احدكم ان تتمينا طغوا ونيتوا ثم فلن يقبل من مِنْ كُلِّ أَرْضٍ ذَهَبًا وَلَا يَفْتَدَ بِهِ فَلَن يُخْلَفَنَّ أَحَدَهُمْ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ ذَهَبًا وَلَا يَفْتَدَ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وما لهم اٹھا